أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أ د ر ا ك ما الحق كذبت ثمود و ع ا د ا ب ا ل ق ا ر ع ة ف أ م ا ثمود فاهلكوا ب ا ل ط ا غ ي ة و أ م ا عادوا فاهلكوا بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم سبع ليال ي أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كانهم اعجاز نخل خاويه فهل ترى لهم من باقيه و ج ا ء ع و ا ل موسوعه ؤ ت النابلسي للعلوم الاسلاميه ا م اسماء الله ن ج ع الحسنى ك تذكرة م وتعيها و في ا ل ص و ر نفحة و ا ح ح د ة و م ل ه ا ل أ ر ض و ا ل ج ب ا ل واحدة س ي للعلوم ا ة ا ل ا س ل س م ا ء و ا ل م ل و ج ا ع ه ا و ي ح م ل عرش ر ب ك فوقهم ي و و م ثمانية ئ ذ ي ح م ل ع ر ربك ش ف و ق ه م يومئذ م ث ا ن ي ة ي و م ئ ذ ت ع ر ض و ه و ت خ ف ى منكم خافيا ف أ م ا من اوتي كتابه بيمينه فيقول فيقول هاؤم ق ر ء و ا كتابيا إ ن ي ظننت اني ملاق حسابيا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 و َ أ َ م َّ ا من َْ أ ُ و ت ِ ي َ كتابه ََُِ بشماله َِِِِ فيقول ََُُ ف َ يا ََ ق ُُ و ل ي ليتني ََِْ لم َْ أ ُ و ت َ كتابيا َِِ ولم ََْ أ َ د ر ِ ما َ حسابيا َِِ يا َ ليتها َََْ كانت ََِ القاضيه ََِْ ما َ أ َ غ ْ ن َ ى عني َ ماليا ما ََِ 「そんな ا ل ج و ا م ل ا ي ه ه و ع ل و ن موسوعه النابلسي طعام ك ن ف ل ي س ل ه ا ل ي و م ه الاسلاميه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 لو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتيل فما منكم من احد عنه حاجزين وانه لتذكره للمتقين م مكذبين و إ ن ه ل ح س ر و ع ل ى النابلسي للعلوم الاسلاميه ي ي ق ن فسبح ب م ربك ا